فِي قُلوبِهِم مَرَضُ فَزَادَهُم اللَّهُ مَرَ اللَّ وَلَهُم معذاابٌ أَلِيمُ بِمَا كانَانوا يَكذِبُ وَإذَا قِيلَ لَهُم لاَا تُفْسِدُ فِيأَررضِ قَالوا إَِّ مَا نَحْنُ مُصْلِحُ أَل هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا أُمُّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذاَا خَلَوا إِلَ شَيَطينِهِمْ قالَاُ إَِّ معَكُمْ إِ مَا نَحْنُ مُسْتَهزئُونأَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِم وَيمُدُّهُم فِي طُغْيانِهِم يعَمَعُون أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فَلَمَّا أَضَاءَ اِتَّمَ حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فَلَمَّا أَضَاءَ اِتَّمَ حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فِيهِ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت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 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا আবেদিন عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ কু তুমি وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ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 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَارِدُونَ